يقول السائل هل يلزم كفاره لمن توفي معه أحد بغير سبب مباشر حيث خرج لبعض الشباب للنزهة فاستأجروا دبابات وركبوا اثنان معا بالدباب ووقع في حف حفرة وانقلب الدباب فمات واحد منهم رحمه الله المتسبب في الوفاة عليه حقان حق لورثة الميت وهو الديه فان تنازلوا شقطت وان تنازل بعضهم ولم يتنازل الاخرون سقط حق من تنازل عن حقه وبقي حق من لم يتنازل وان كان من ضمن الورثة قصار فيجب ان يستوفى حقهم ولا يتنازل عنهم وانما اذا التزو به الغير صح لكن ما يتنازل الاخ الكبير عن حق اخوانه الصغار الا اذا التزم بحقهم مما له هذا حق الورثة والحق الاخر هو حق الله تبارك وتعالى لان الله جل وعلا حرم التعدي على النفس باي نوع من انواع الاباء والتعدي نوعان نوع تعدي عمد عدوان هذا ما تدخله الكفاره ما يكفر بعتق ولا بصيام ولا بغيره لان هذا عظيم والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما فقتل النفس عمدا عدوانا كبيرة عظيمه من كبائر الذنوب قرنه الله جل وعلا بالشرك به وحق الله جل وعلا يغفر بالتوبة الصادقه النصوح النسوح وحق الميت يسوفيه يوم القيامة من عندي احكم الحاكمين جل وعلا وحق الوراثتي في الدنيا الدية دية العند العدوان او القصاص وحتى لو اختص منه ما سقط حق الميت الميت أهريقت نفسه بدون سبب صحيح فهو يطالب بحقه يوم القيامة يأتي ورأسه بيده كيوم قتل يثقب دمى ويطالب بحقه عند الله جل وعلا فيحكم في حسنات القاتل فماذا تظن أنه فاعل والمرء في ذلك الموطن يتمنى أن يكون له على أبيه حق في فيه يتمنى أن يكون له حق على أمه أمه اقرب الناس إليه وأعطف الناس وأحن الناس عليه يتمنى أن يكون له حق عليها ليستو يوم يفر المرء من أبيه وأمه وآله يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه كل واحد يحرص على ان يكون له حق على اخر يستوفيه هذا بالنسبه للعمد اما بالنسبه للخطا ففيه كفاره حق الله جل وعلا وفيه الديه حق الورثة فالكفارة على المتسبب في القتل المباشر او المتسبب مثلا مباشر قتل خطأ اراد ان يقتل صيدا مثلا يباح له فوقعت الرصاصة في جسد انسان فقتلته من قصد قتله لكنه قصد السيد فوقعت على جسد هذا الإنسان فقتلته فهذا الرجل القاتل يعتبر مباشر مباشر لكن على سبيل الخطأ فهذا عليه الكفارة والمتسبب مثل الراكب معه في السيارة قائد السيارة أو قائد الدبابة أو نحو ذلك هذا متسبب متسبب. فعلى السائق الذي يسوق الدبابة وتوجه بها إلى الحفرة هو تسبب في قتل صاحبه بلا شك أن عليه ديه عليه دية للأولياء إذا طالبوا وعليه الكفارة حق الله جل وعلا لأنه, لأنه مخطئ وعليه نسبه الخطأ بخلاف ما إذا قتل مع الشخص مات معه شخص لم يحصل منه تسبب اطلاقا وان المتسبب غيره فهذا ليس عليه شيء مثلا كان يكون انسان راكب في السياره ومعه اخر ويسير بسرعه معتدله وقد تفقد سيارته وما حصل منه تقصير بشيء ما الا ان صاحب سياره مسرع جاء من خلفه وعلا عليه وقتله قتل رفيقه وهو هذا الذي مات ليس على السائق الذي يسوق ما يسوقه بسيارته ليس عليه شيء لانه ما تسبب بشيء وانما المتسبب والمباشر هو من جاء من خلفهم فسائق الدبابه في مثل هذا المثال الذي ذكر الاخ هذا متسبب فعليه الكفاره حق الله تعالى وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تكون في ذمتي اذا بلغ اذا كان الان لم يبلغ فلا يطالب بهذا وانما يطالب بعد البلوغ عليه حق الله تعالى وهو العتق فان لم يستطع ولم يجد فصيام شهرين متتابعين يقول السائل هل يجوز جمع ركعتي الفجر مع ركعتي الطواف يقول هل يجوز جمع ركعتي الفجر مع ركعتي الطواف نعم لان ركعة الطواف تدخل ضمن اي صلاة صلاها العبد وقال بعض العلماء ممكن أن يجمع عدد من السنن في ركعتين بالنيه مثلا من عادته أن يصلي سنة الوضوء ومن عادته أنه إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن عادته أنه إذا دخل المسجد الحرام طاف سبعة أشواط بالبيت شرفه الله ومن عادته المحافظة على سنة الفجر فتولأ ودخل المسجد وطاف بالبيت شرفه الله وأذن لصلاة الفجر فدخل وقت الفجر فنوى بالركعتين بعد الطياف سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الفجر اجتمعت له في الركعتين بالنية اذا نوى هذا يقول السائل طفت ولم اضطبع فهل طوافي صحيح? الاضطباع سنة من سنن الطواف. والرمل سنة من سنن الطواف. لو طاف المرء وهو لم يضطبع. او طاف ولم يرمل. فطوافه صحيح والحمد لله فإن ذكر في أثناء الطواف فيستحب له أن يطبع وإن ذكر الرمل في أحد الأشواط الثلاثة الأولى استحب له أن يرمل وإن لم يذكر الرمل إلا بعدما طاف الثلاثة الأولى فقد فات محل الرمل فلا يرمل والرمل هو مقاربه الخطى مع السرعة والاضطباع هو أن يجعل وسط الرجاء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر أي سنه. وسبب هذه السنه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه من المدينه بالسنه السابعه من الهجره وقبل فتح مكه للعمره التي اصطلح مع كفار قريش عليها وقت صلح الحبيبيه بالسنه السادسه لما منع من دخول مكة عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة اصطلح مع كفار قريش على ان يعتمر في السنة السابعة فجاء صلى الله عليه وسلم من المدينة في السنة السابعة معتمرا ومكة بأيدي كفار قريش فتحدث بعض الكفار لبعض وتحدثوا مع عوامهم قالوا يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب لأن المدينة قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم تسمى يثرب وكان فيها حمى وليدخلها لأول مرة يصاب بالحمى فلما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن ينقل حماها إلى الجحفة فنقلها تبارك وتعالى فصارت من اصح البلاد ولله الحمد فقال بعض الكفار لبعض يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حما يثرب يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه فعلم الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بما تحدث به كفار قريش ووفقه الله بأن قال للصحابة رضي الله عنهم الرمل والاطباع فقدموا مكة رضي الله عنهم وصلى الله على محمد وطافوا بالبيت والاطباع يعطي المرء زيادة قوة ونشاط وخفه في الحركة وامرهم بان يرمنوا يسرعوا في السير مع مقاربة الخطى مما يدل كذلك على النشاط والقوة والخفه فكان كفار قريش خرجوا من مكة كراهية أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يطوفون بالبيت فأبعدوا عنهم وصاروا يراقبونهم من بعد فرأوا ناسا يطوفون بالبيت كالغزلان خاب ظنهم وما توقعوه فقال بعضهم لبعض قلتم يقدم عليكم اناس وهنتهم حمى يثرب نظن اننا نراهم سنراهم ضعاف يكادون ان يموتوا ما يتحرك الا بثقل وبطء فاذا بهم كالغزلان ما راينا ما قلتم نحوهم راينا اناسا كالغزلان كانه غزال فهذه هي من أسباب مشروعيه الرمل والإطباع ولهذا يستحب في أول طواف يقدم به إلى مكة فمثلا مثل اخينا هذا الذي طاف ولم يرمل ولم يطبع مثلا أدى الواجب اللي عليه أنت لو أراد أن يطوف الآن يقول أرمل واطبع نقول لا خلاص الرمل والإطباع اول طواف تقدم به الى مكة ارمل والطبع وليس المراد اول طواف تقدم به الى مكة في العمر لا في اول في كل سفرة يعني قدمت الان ارمل والطبع بعد شهر جئت للعمره بعد شهرين كذلك ارمل والطبع وهكذا فالرمل والاطباع من سنن الطواف في اول طواف تقدم به الى مكه فاذا طفت الطواف الاول وانتهيت واردت ان تصلي الركعتين خلف المقام ارفع الرداء وضعه على عاتقيك انتهى الاطباء والرمل ثلاثه الاشواط الاول فقط دون الاربعه الاخيرة ابقاء من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه لئلا يشق عليهم ما أمرهم أن يرمنوا إلا في الأشواط الثلاثة الأول يقول السائل المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم صلى خلف إمام مقيم في فرض آخر هل يلزم المسافر ان يتم يصلي كما يصلي غير المسافر المسافر اذا صلى خلف امام مقيم في فرض اخر كمن يصلي الظهر خلف انسان مقيم يصلي العصر فعليه ان يتم مثله اذا دخلت مثلا والإمام يصلي العصر وأنت لم تصلي الظهر وأنت مسافر فدخلت مع الإمام فيلزمك أن تصلي مثل الإمام أربع ركعات ولا يجوز لك أن تقصر ثم بعد سلام الإمام قمت لتأتي بصلاه العصر مثلا نقول إن شئت فاقصرها يعني إذا دخلت أنت في اول الصلاة فاقصرها إن شئت وإذا دخلت مع امام يتم فلا ان تتم ولو لم تدخل معه الا في التشهد يقول اذا صلى المسافر العشاء خلف امام يصلي التراويح هل يتم المسافر في هذه الحال او يسلم مع الامام اذا دخلت وأنت مسافر والإمام يصلي التراويح مثلا والإمام نوى ركعتين وأنت نويت بهاتين الركعتين صلاة العشاء فيصح لك ذلك وأما إذا كنت مقيم ودخلت مع إمام يصلي التراويح فيلزمك إذا سلم الإمام من الركعتين أن تقوم وتاتي بالركعتين الباقيتين عليك وما اذا كنت مسافر والامام اصلا ما نوى الا ركعتين وانت مسافر ما عليك الا ركعتين فلك أن تسلم ان تسلم مع الامام في صلاه التراويح ولا حرج عليك والحمد لله يقول جاء في الحديث تعريف الغيبه ذكرك اخاك بما يكره فهل يفهم من هذا ان غيبه الاب والام والزوجه لا باس بها ذكرك اخاك ليس المراد ان المراد هو اخوك فقط والا لك ان تغتاب ابيك وتغتاب زوجتك وتغتاب عمك وتغتاب خالك وتغتاب اقاربك لا هذا لا يقوله عاقل وإنما أخاك المسلم أخاك المسلم فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لي سارة زوجته رضي الله عنها إذا سالت النمرين عن سلتي بك بك فقولي أخي فأنت أختي في الإسلام قولي أخي لا تقولي زوجي لأن النمرون اللعين هم بها وأرادها فلو قالت إنه زوجي كان أول ما يبدأ به قتل إبراهيم ليستريح من الزوج لكن حينما تكون أخته ممكن أن يطمع فيها و ولو يعني يطمع فيها بزواج او غيره او غصبا او ما اراد لكن بالنسبه للزوج اول ما يبدا بقتل الزوج فقال قولي أخي فقالت اخي فاخذها الظالم العنيد فحماها الله جل وعلا عنه وعجز ان تمتد يده اليها وكلما هم بها اعتقل وصار لا يستطيع ان يتحرك فيقول لها ادعي لي ادعي الله لي ان اطلق واطلق سراحك فتدعو الله له فيطلق ثم يهم ثانيه فيعتقل وهكذا وفي اخر مره اطلق سراحها ووهبها هاجر ام اسماعيل عليهما الصلاه والسلام أطلقها وأعطاها خادما لها هاجر وساره أعطت هاجر لإبراهيم عليه الصلاه والسلام فولدت له إسماعيل ثم إن الله منى وأنعم على سارة وإبراهيم بإسحاق فحملت وهي أجوز كبيرة وهو شيخ كبير حملت بإسحاق عليه الصلاة والسلام فاسحاق ابن ابراهيم امه شاره واسماعيل ابن ابراهيم امه هاجر عليهم الصلاه والسلام يسال عن حكم اتيان المراه في دمرها مع وجود حائل العلاج محرم بحائل او بدون حائل يحرم على الرجل ان يولد وتلك اللوطيه الصغرى وهي محرمه واما الاستمتاع بدون ايلاج فللرجل ذلك سواء كان بحائل او بدون حائل ما دام مجرد استمتاع قيام الليل هل يلزم أن تكون الصلاة طويلة أم لا بأس أن تكون كالصلاه العادية في القيام والركوع والسجود لا يا أخي ما يلزم أن تكون طويلة والمرء على حسب الوقت على حسب الوقت الذي معه قد يصل الركعتين في ساعة ونصف أو أكثر من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة والنساء وآل عمران ثلاث سور الطوال هذه مع الفاتحة قرأها في الركعة الأولى في ركعة الموحدة يعني يزيد عن خمسة أجزاء عليه الصلاة والسلام ويجوز أن تصلي وترى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة تسلم من كل ركعتين. بنصف ساعة أو أقل من هذا فالانسان إذا من الله عليه بالقيام وكان في الوقت متسع فيطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود ويجعل صلاته متناسبه وإن كان في الوقت ضيق إما أن يصلي ركعتين بكل هذا الوقت الباقي به قراءة طويلة وركوع وسجود أو بتخفيف ويأتي بيت النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عسرة ركعة فنقول الأفضل أن تخفف وتأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر كما قالت عائشة رضي الله عنها أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر يعني اغلب وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت السحر اخر الليل يعني قبيل طلوع الفجر وكان اغلب وتره صلى الله عليه وسلم بيحدى عشرة ركعة او بثلاث عشرة ركعة والافضل ان يسلم من كل ركعتين من كل ركعتين يسلم فإذا صلى عشر ركعات بخمس تسليمات مثلا صلى الركعة الحادية عشرة بسلام وإن شاء جمع بعضها فلا بأس يسلم من كل ركعتين فإذا بقي عليه خمس أوتر بها دفعة واحدة ورد هذا وإن شاء أوتر بسبع يصلي ما تيسر له فإذا أراد أن يوتر مثلا صلى وتره بسبع ركعات لا يجلس إلا بعد السادسه ثم يقوم ولا يسلم ويصلي السابعه ويسلم فإن اوثر بتسع ركعات صح لا يجلس إلا عقب الثامنه ثم يقوم وياتي بالتاسعه ويسلم وإن اوثر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين وان أوتر بثلاث عشرة ركعة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويستحب للمسلم أن يواظب على الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحث عليه وقال عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن إن الله وتر يحب الوتر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك كثيراً من النوافل الرواتب السنة من الرواتب إذا سافر إلا سنة الوتر وسنة الفجر كان لا يداهما لا حذرا ولا سفرا وكان إذا عجز أو كسل أو مرض عليه الصلاة والسلام صلى قائدا فيسحب للإنسان ان يواظب على وثنه وإن عجز أو تثاقل أو مرض أو نحو ذلك يصليه ولو جالسا والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة فيقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فإذا كان المرء من عادته الصيام فترك الصيام لأجل السفر أو من عادته قيام الليل فترك قيام الليل من أجل السفر أو من أجل المرض فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتب له ذلك